Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alif l a m t i ك ayatul kitab al-Hakim. هدى موسوعه النابلسي يقيمون و ن ا ل ل ا ة و م الاسلاميه و ق ن أولئك على د من ربهم وأولئك موسوعه ا ل النابلسي للعلوم الاسلاميه و ت خ ذ ا ه ز م ا أ و ل ئ ك ل ه م ع ذ ا ب م ه ي ن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 خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء ف أ ن ب ت ن ا Bye. فيها من كل ز ولقد ج كريم هذا خ الله فأروني ماذا خلق الذين خلق فأروني من و ن ه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد اتينا ل ل ضلال ولقد ظ ا م مبين و ن في لقمانا ل ح ك م ة أ ن اشكر لله ومن يشكر ف إ ن م ا يشكر لنفسه ومن كفر ف إ ن الله غني حميد و إ ذ قال ا ل ق م ا ن ل ب ن ه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إ ن الشرك لظلم عظيم ووصين ا ا ل إ ن س ا ن بوالديه حملته امه وهنا على وهن, وهنا على وهن وفصاله في عامين أ ن ش ك ر لي ولوالديك إ ل ي المصير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 فتكون في ص خ ر ة أ و في السماوات أ و في ا ل أ ر ض ي ا ت بها الله إ ن الله لطيف خبير يا بني أ ق م ا ل ص ل ا ة و امر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ك إن ذلك من للناس ذلك الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض خدك عزم تمشي تصاعر في م خ خ ت ا ل ف و ر و ق ص د في ي م ش ع ه النابلسي صوتك إن ص و لصوت ا ت الحمير ألم ر ه خ ر لكم ما ف ا للعلوم س م وما ا ا ا و ت في أ وأسبغ ر ض ي ك م نعمه ظاهرة ب ا ط ن ة و ن الاسلاميه ن من ي د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 ومن يسلم وجهه إ ل ى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى و إ ل ى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره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 الم تر ان الله يولج الليل في النهير ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل ٌ يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير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 و إ ذ ا غشيهم موج كالظلل دعوا الله, مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا إ ل ا كل ختير كفور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 إ ن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الاوحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير